ما ملعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ماقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تصويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما دع الأروى التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قيالا كبيرا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 قليلة قال أذهبت من تدعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفروض واستفز من استقعت منهم بصوتك وأجل بعليهم بقولك وأجلب عليهم بquirerك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكتاب ربك وكينا ربكم الذي يزدينكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما